وعطى الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين آمين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 ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم من ذربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأمني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 ما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجر يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم منفقون.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 الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى لَمْ يَمَسَّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ يخرجوا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وخيل لَهُمْ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 بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين ولقد اتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقاء وجعلناه هدى لبني وجعلناه إسرائيل وجعلنا منهم أئمّتين يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا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 أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا لَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُسِ فَنُخْرِجُ مِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَمْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبَصِرُونَ وَيَقُونُونَ مَتَى هَذَا الْفَسْحُ إن فَاتَّحِ إِلَيَّ وَفَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَاهُمْ نَذَرُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ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 غير المغضوب عليهم ولا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا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 للكافرين سلاسل سَلَاسِلَ اغلالا و إِنَّ الْأَبْرَارَ يشربون من كَأْسٍ كان مزاجها كافورا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بِهِ ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويديما واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزا ربنا يوم النحبس قم قريرا الله شر ذلك اليوم ولقهم نظرته سررا وجزاءهم بما صبروا جنة متكئين فيها على الأرى لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت خطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من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 واذكر اسم ربك بُكْرَةً وَأَصِيلًا ومن الليل فاسجد له وَسَبِّحْهُ ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون الْعَاجِلَةَ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 كان الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ